وَل تَقرُد ال الذيينَ ييدعونَ رَبَّهُم بالِالغَداتِ والعَشيه يريدونَ وَجهَه ماَا عللَيكَ مِنْ حِسابِهِم مِن شَيْء وَماَا مِن حِسابِك عَلَيْهِم مِن شَيئ فتَقْدَهُ فَتَردَهُم فَتَكونَ مِن الظالمين